أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثال فأبا أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من تفجر الأنهار، فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترطى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منعنا إلا أَقَالُ أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزْلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَلَكًا رَسُولًا قُلْ كَفَأَبِ اللَّيْنِ شَهِيدًا خبيرا بصيرا ومن يهدي الله مفقود المحتد ومن يضل فلا تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياء وبكمة وصمم ما أواهم جنّا كل ما خبت زدناهم سعرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بأياتنا وقالوا أذا كنا عظاما ورفاتا أيننا لما خلقا جديدا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 إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا اللهم اهدنا لصالح الأعلى قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على www.melamih.com خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة